شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون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 ثَمَنَ لِبَثَوا وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أن شَأْنَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ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 وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِلاقِدُونَ فَإِنْ شَاءْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الكلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 ولو شاء الله لنزل ملائكة ما سمعنا ما سمعنا بما في آباءنا الأولين إن هو إلا فتربصوا به حتى حين قال رب صل بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مضركون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فقل الحمد لله، فقل الحمد لله الذين اجتنوا من القوم الغالين، وقل رب أنزلني منزل مباركا وأن تخير المنزلين، في ذلك لآيات وإن كنا له ابتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم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 أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاضَوُوا عِنْدَ رَبِّكُمْ أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَا تَهَيْهَا تَلِمَاتُ عَدُوٍّ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 قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غتاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أن شأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها ولا يستأخرو ما تسبق من أمة أجلها ولا يستأخرو ثم ما أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم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 لا ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أم أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرى كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين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 والذينهُ بآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالذينهُ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالذينَ يُؤْتُونَ مَعَ أَسُوَقُ لُبُوهم وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ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 ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة منها ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا مترفيهم بالعذاب حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا ترون قد كانت آياتي تطلع عليكم بكونتم على أعقابكم تكصون مستكبرين به سامر تهجون أَفَلَمْ يَذَّبَّرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأثرهم للحق كارهون ولو استبع الحقد أهوهم لفسدت السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض وما فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم مع ذكرهم معرضون أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ رَادِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةَ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَا نَكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرْرٍ لَلَدْجُو لَلَدْجُو فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبطار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويمين وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقنون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا أئذا متنا وكنا نا توابوا وعذابا إننا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولي.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 وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا بل أتيناهم بالحق وإن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 عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما ترين فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَرُ السَّيْءِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا وَلَا أَنْ سَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا, ولا يَتَسَاءَنُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 إن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 أَفَحَشِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا مَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلِ الرَّبُّ غَفُورٌ وَرَحِيمٌ وقل الرب اغفر وارحم وانت خير